القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها, سألهم خزنتها الم ياتكم نذير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 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُم من فِي السماء أَن يخسف بِكُمُ الْأَرْضَ أَأَمِنْتُم هي فِي بِكُمُ الأرض؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور عَلَى يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي, أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فَمَا مَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِنْ